يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي يا ربي صلي على يا على محمد حبيبك الشافع المشفى يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفى يا ربي صلي على محمد رتبةً وأرفع يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاه én وأوس يا ربي صلّي على محمد أسمال البرايا جاه én يا ربي صلّي على محمد واشلق بنا ربي خير مهيا يا ربي صلّي على محمد واشلق بنا ربي خير مهيا صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صلي على محمد واصلح القلب واغفر الذنبا يا ربي صلي على على محمد وصِلْ المعادِ وصِرِّه ورداً. يا رب صلِّ على محمد وصِلْ المعادِ وصِرِّه ورداً. يا رب صلِّ على محمد في يا رب صل على محمد له اللذي <تصفيق> على محمد عنا رضاك واصل يا ربي على محمد ربي <تصفيق> يا ربي على محمد واجعل لنا في الجنان المجمع يا ربي خلي على محمد واجعل لنا في الجنان المجمع يا ربي خلي على يا رب صلِّ على محمد رافض بن خير خلف <خالبي> سجّم <كجمع> يا رب <صلي> على محمد يا رب <صلي> على خير <وشلي> يا رب <صلي> على محمد يا رب <صلي> عليه وسلّم <وشلي> يا رب صلِّ على محمد يا رب <صلي> عليه than it was.